وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وهو من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا ma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 أَهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى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 بسَجدنا لَهُ وَهَبنا لَهُ يَحيي وَصلَحنَا لَهُ زَوجَهُ إنهم كانَوا يسارعون في الخَيراتِ وَدناَا رضَضَو وَرهَب وَيدعونناَا رغَضَ وَرهَذَو وَكَنا خشعين والتي أحصنَت فَوجهاَا فَنَفَخنَ فيِيها موحنَا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 من ي اللهلي من ma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 اتياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين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 سبقت لهم من الحسناء اولىك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى الملائكه هذا يوم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطيس جلل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত ন সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে for stories of the prophet. প্রতি রবিবার সন্ধ্যা 7টায় আপন সম্প্রচার সকাল 11টায় বাংলাদেশে পিএসটিভি বাংলায়ে নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া जो मानुष मृत्युबरण कर तीन टीतित सदा का जारियाल जर द्वारा उपकार साधित है और तीन नेक सतान जे तार दोही मुस्लिम तंड ओसियत अध्याय हाथी संख्या चार हजार पांच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 कुरान सममान मदानी जीवन गड़ी पर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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آدَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ لَيَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعِلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله الله سمع الله لمن حمدا الله سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ذلك بآخر وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكبور الله أكبر الله أكبر بسم الله لمن حميد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 ان الله على حرف فإن اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسرت الدنيا وال ولبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها أنهار إن فهل يمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فليعذر فليعذر هل يذهب النكيده ما يضير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 আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উৎরাায় আনন্দ বেদে না খোব হতাসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করত। দেখন জীবনের রং ধনু কেবল মাত্র ফিসটিভি বাংলায়।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 যাদের পথে চলা যায় না তারা কারা প্রতি কাজ চলাতে তো তাদের কথাই পড়ছি বৈরিল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 क्या इसलम मंद पाथ के निर्वाचन ना कर निर्देश दिए जो पथे चला जाए ना प्रति रविवार रसटाय सकाल साढ़े आठ